نتكلمنا على تقديم الحاضر المبيع اختلف فيه العلماء اختلافات كثيرة خمسة أخوال وقلنا الخمسة اقوال المعتبر منها ثلاثه ذكروني بالأخوال وهذه القاعدة الفقهية مهمة جداً هذه القاعدة قاعدة أصولية فقهية معقد بسيط تقديم الحاضر المبيع عكسه تقديم المبيع على الحاضر مش أيها عافية معقد بسيط شش اذا كنا بترجيح اننا اختزلنا الاخوال الخمسه في اخوال ثلاثه يبقى الثالث هو ايش هو القول النا ناقل قالوا القول قول الناقل عن الاصل ان كان الاصل الاباحه يبقى الحاضر هو الذي يقدم له ناقل ان كان الاصل الحظر يبقى المبيح هو الناقل يبقى اذا هو الذي يقدم وان قلنا قبل ذلك بوجهه هذا القول لكننا اظهرنا ضعفه بعد ذلك وقلنا ان الحق بان القاعده الحاضر يقدم على المبيح الحاضر يقدم على المبيح طيب سبب الخلاف سبب الخلاف في مسألة الحضرة وبيح أيهما يقدم لما الخلاف أولا عدم ظهور النص عدم ظهور النص الجازم بفصل الخطاف في هذه ال الثاني تكافؤ تكافؤ ال في وعد الله ووعيد الله تكافؤ ال في الوعد والوعيد كما قال ال ال ال ال وقول لا أن ربك رادو مغفرة وذو عقاب أليم لا ينفكان بحال من الأحوال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم فهذه دلالة واضحة جدا على تكافؤ الوعد والوعيد فإذا الوعد يكون فيه الإباح والوعيد يكون فيه الحظ فإنت كفأت الأدلة إذا اشتد الأمر على أيهما نرجح في هذا الباب وأيضاً من الأسباب تعارض مراعات الاحتياط في العبادة وهذا للحظر أو مراعات التخفيف في الشر وهذا للإباح لأن أصل التخفيف لأن أصل الشر التيسير والتخفيض وأيضاً الاحتياط في العبادة مطلوب الاحتياط في العبادة مطلوب لا يخاطر المرء بعبادته في عندنا تعارض مراعات التخفيف مع مراعات الاحتياط أيهما يغلب فهما أيضا متكافئتان هذه ما ما ما يعني مسألة من الأهمية بمكان والخلاء السبب الثالث في الاختلاف هو الخلاف أيهما الأصل هو الأصل اللي بحثه أم الأصل ليش الحرمة يختلفون بذلك فلما اختلفوا عن الأصل اختلفوا بعد ذلك على الفرع اختلفوا بعد ذلك على الفرق والصحيح الراجح كما قلت بأن تقديم الحاضر على المبيح هو الواجه تقديم الحاضر على المبيح هو الواجه إلا أن تدل القرائن المحتفه على غير ذلك إلا أن تدل القرار المحتف على غير ذلك طيب شروط الاحتجاج بقاعدة تقديم الحظ على الإباحة أو الحاضر على المبيح في شروط خمسة أو ستة أو شروط من الأهمية بمكان في هذا الباب من هذه الشروط الشرط الأول أن يتساوى النصان المتعارضان في أصل الثبوت ما معنى ذلك أن لا حتى لو كان متعارضة رائحات أن يكون النص الأول ثابتاً الحاضر أو يكون النص الثاني المبيح ثابتاً فلو كان الحاضر ليس بثابت وكان المبيح هو الثابت يقدم ولو العكس يقدم المهم أن نقول من الشروط إثبات أو ثبوت النص أو الأصل للحاضر أو للمبيح وممكن نضرب أمثال على ذلك كثيراً غير اننا سنوجز ببعض الامثله فيها الترجيح من هذه الامثله مثلا كت يعني كتزويج ابن او كالزيجه الذي حدث بين صلى الله وبين ميمونه في الحل ام في الحرمه ثبت عن ابن عباس انه قال تزوجها النبي صلى ايش حراما وعثمان ينهى عن ذلك وابو رافع, رافع يقول تزوجها حلالا نصان ثابتانه اهو الان حاضر ومبيح طيب وهذا أيضا سنبهين إن شاء الله مع الأمثلة الأخرى نجمعها جميعا أيضا من ذلك الشرب قائما قد ورد الحاضر المبيح وثبت ثبت أن النمسلم مر على أنس فوجده ويشرب قائما فقال له تش... تحب أن يشرب معك الهر قال لا قال يشرب معك من هو شرب منه الشيطان وأيضا ورد أن النمسلم قد شربه قائما وعلي شرب قائما وقال رأيت النمسلم شربه قائما فهذا أيضا يعني أن الصاني ثابتان بينهما اختلاف او ظاهرهما التعارض الحاضر والمبيح من ذلك ايضا اكل الضب اكل الضب ايضا ورد فيه الخلاف لان نمس سلم قال الضب لا ادري هي امه قال امه من بني اسرائيل مسخت لا ادري الضب الضب ميه ام, أم غيره ولم يأكل نمس سلم منه وورد نمس سلم قال لخالد كل فإنه لم يكن ب... إنه ليس بحرام فإنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافو من ذلك أيضا أكل الضبع الضبع ورد فيه أنه سلم جعله صيدا وجعل فيه كبشا هذا دلال عليه جواز الأكل ونهى سلم عنه عن أكل الضبع لأنه م... م... م... من زواد الأنياب من ذلك الفرار من المجزوم ورد النهي عن السلام عن المجزوم الوقوف أمام المجزوم في قول السلام قال فر من المجزوم فرارك من الأسد وهناك رواية مرفوعة أن سلم أخذ يد المجزوم ووضعها في الصحفة وأكل به وقال كل توكلنا على الله وهذا ضعيف لم يصح الذي صح صح عن سلمان أنه أخذ بيد المجزوم وقال كل توكلنا على الله يقينا في الله وعن عائشة أيضا في هذا الباب فهذا أيضا ثابت لكن هنا في فوارق ثابت موقوف وثابت مرفوع فلا تكافو ثابت المرفوع وثابت فلا تكافو من ذلك أيضا النهي عن الاستلقاء في المسجد نهيه مثلا عن الاستلقاء في المسجد ورؤية أن استلقى الناس في المسجد واضع على الرجلا على اليوسف والنهي طبعا هو كان يش بسبب خشية تزور العورة وفعل أن ده لا أنه أمن أن تظهر العور لكن الغالي المقصود هذان النصان ثابتان بينهما أو ظاهرهما التعارض هذا الشرط شرط تكافؤ كا الأدلة في أصل الثبوت شرطه من الأهمية بمكان لأن الضعيف لا تقوم به حجة وأمثل على ذلك بأن مثلا رسول الله هذا في الصحي نهى رسول عن أكل الحمر الأهلية نهى رسول الله السلام عن أكل الحمر الحمر الأهلية وقد أخرج أبو داود عن غالب بن أبجر رضي الله عنه أرضاه قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيئا من حمر الحمر الأهلية وقد كان رسول الله وسلم حرم الحوم الحمر الأهلية فأتيت لسلام فقلت له يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت الحمر الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الفاق الفاق نعم ما هنا هو, هو أنا بنضرب مثلا به لذلك الحديث هذا حديث حديث لا يصح هذا الحديث حديث لا يصح اللي هو أخراج أبو داود فهو مبيح لكنه ضعيف ضعفه كثير من العلمان قال أبو البيقي سنده ضعيف قال البيقي سنده ضعيف والأحكام فرع على التصيير يبقى إذن المعارض لنهي السلام عن أكبر الحمر الاهريه معارض إيش؟ ضعيف لا يستطيع القيام بنفسه ليقوم أمام هذا الحديث يبقى إذن تعرضت الأدلة فلا نتكلم عن حاضر ولا عن مبيح. يبقى لكن نقول الثابت هو الذي يعمل به مفهوم؟ يبقى هنا ليس هناك تطبيق لقاعدة الحاضر المبيح فنقول والحاضر أنه نهى والمبيح فالآخر يقول لا أباح أكل الحمر وهذا من الترخيص والتسهيل الصحيح الرجل نقول لا تطبيق لهذه القاعدة لما لعدم الكاف الأدر الثابت يعمل به والثابت نهى عن الحمر الأهلية. وبالعكس أيضا يمكن أن نقول ما رواه أبو داود أن النبي السلام نهى عن العمرة قبل الحج نهى النبي عن العمرة قبل الحج هذا حديث فيه تأسيس لحكم فقه النهي عن العمرة قبل الحج وقد ورد في صحيح النبي وسلم أمر بها وفعلها فعلها مقترنا عندما قال واستقبلت من امر ما استدبرت ولا مسقت هذه ولا تحللت ولا جعلتها إيش ولا وجعلتها عمرة ولذلك لما جاء جا أبو موسى أشعره قال بما أهللت قال أهللت بما أهل فيه رسول الله قال سقط الهاجي قال لا قال إذن تحلل وجعلها عمره يبقى إن هذا الحديث الحديث المبيح هو الصحيح والحديث الحاضر هو الضعيف نهى عن عمره قبل الحج هذا حديث ضعيف طب ماذا نفعل نطبق الحاضر على المبيح قلنا لا لا يطبق لماذا عدم توفر السبب لأنهم لم يتكافأ لم يتعادل عندنا حديث صحيح وحديث وحديث نعم من ذلك أيضا من الأسباب يعني أو من الشروط الشرط الثاني أن يتساوى النصان عموما وخصوصا هنا نذهب إلى النظر إلى تطبيق القاعدة الحاضر يقدم على المبيح ولذلك عندنا لو جاءت الأدلة متعارضة أو ظاهرة التعارض أدبا ولأنها لا تتعارض أبدا حقيقة لا ظاهرة التعارض فإننا ننظر هل تكافأت الأدلة في العموم والخصوص أم عندي عام وخاص؟ أو عام من وجه وخاص من وجه؟ فإن كان لا نطبق القاعدة لأن طريقة الجمع موجودة لا نطبق لأن القاعدة طريقة ترجيح والجمع أولى من الترجيح العمل الجمع أولى من الترجيح لو قلنا بهذا مثلا في قول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم كما قال حرمة عليكم أمماتكم بناتكم خالاتكم قالوا أحل لكم ما وراء ذلك هذا مبيح لكل ما كان من كان وراء ذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يجمع الرجل لا تجمع المرأة وخالتها و خالاتها ولا المرأة وعمته وهو قال حرمة عليكم خالاتكم قال حرمة عليكم أمماتكم هنا قال لا تجمع المرأة مع عمتها وإيش بخالاتها صحيح لا أنا بس بشوف الاخوه نايمين ولا؟ الدليل الإباحة هو إيش؟ أحل لكم الآية جاء الحديث قال لا احل لكم هذه يدخل تحتها المرأة وعمتها المرأة وخالتها ولا ما يدخل؟ يدخل الله يهديك والله يدخل لا إله إلا الله والصيام له, له طبعا له كرامات سيب الحديث الآن وحلا لكم ما وراء ذلكم يدخل تحت البنتو وعمتها والبنتو وخالتها ولا ما يدخل يدخل صار مبيحا قال وحلا لكم ما وراء كل ما وراء كل ما وراء ذلك وجاءنا الحاضر هو واحد إيش لا يجمع من المرأة عمته لا يجمع من المرأة أو نقول لا نحن لا نطبق هذه الحضور مبيح ليش عندي هذا عام حلا لكم ما وراء ذلكم عام وعندي ها. وعند الحديث لا يجمع المرء بين الرجب المرأة وعمتها والمرأة وخالتها خاص والقاعدة الاصوليه عند العلماء الخاص لا يقدم على العام صح؟ يبا اذا ممتاز انت صاح الآن العام لا يعارض الخاص يقدم الخاص عليه على إيه؟ على العام والخاص لا يجمع المرء بين عمتها وبين خالتها في هذا الباب يبقى العمومات هذه المأسالة من الأهمية المكان هذا في الحظر المبيح أيضا من ذلك قول لا تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركات دخل تحتها الكتاب لأنه قال لا تنكح المشركات ثم جاءت آية أخرى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين ودوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم المبيح والمحصنات صحيح؟ والحاضر ولا نكحوا المشركات قلنا لا نقض لا لا نتكلم على حاضر محله نقول ايش خاص عام ايش الخاص والمحصنات من المؤمنات خاص خاص بالمؤمنات وخاص بايه باهل الكتاب واما الايه ولا نكحوا المشركات ولا نكحوا المشركات عام فنقول الخاص لا يتعارض مع العام يقدم الخاص على العام واهل الكتاب يخرجون من ذلك نعم الشرط الثالث أن يكون التعارض بين نصين، فإن كان بين الحكمين فلا تعارض أن يكون التعارض بين النصين نص يحل ونص يحرب كما قال الله على أحلي لكم أوراق ذلكم وقال الله لا تجمع المرأة مع متين يكون التعارض بين نصين وأن يكون التعارض بين شيئين اثنين لا شيئ واحد بين نصين اثنين على شيئين لا على شيء واحد يعني لا على شيء واحد من جيه واحد لكن على شيء واحد من جهتين يا صاحب او على شئين مفترقين الشرط الثالث ان يكون التعارض بين النصين لا بين نص وقياس او نص ونظر او بين حكمين يقول يستنبط حكما من من الدليل والاخر يستنبط حكما من الدليل فيتعارض لان غايه التعارض بين الحكمين تعارض بين ايش وايش يا استاذ دكتور اه نعم ممتاز الاجتهادات يبقى هو تعارض بين عقلين طب تعارض لا المساحه طويلة في هذا الباب تعرض الوحي هو الكلام في الوحي مش في الاجتهاد مفهوم؟ نعم قول الله على وبعولتهن حق بردهن قول الله على وبعولتهن حق بردهن معنىه الأصل أنه إيه؟ ليس بزوج صح لا كيف؟ الجملة واحدة هو شاعين في دليل واحد من جهة واحدة وبعولتهن حق بردهن بردهن يدل على الفرقة بينهن والأول في أول الآية بعولتهن سمهوا بعلا وهو وهو ليس بزوج مفهوم يبقى لا يقال حضر مباحنا أبدا إلا أن المسألة تكون إيه فيها تخصيص وتعميم أو فيها توجيه والتوجيه إيه التوجيه أحق بردهن يعني إيه ان كان خاطبا يا إما ان نقول وبعولتهن حق مردهن في العد. لان هو لكن الايه نزلت في غير ذلك سبب نزول الايه بعد انتقضاء العده قال اخوها اكرمناها اكرمناك بها ثم بعد ما طلقتها و وانقضت عدتها تريدها لا والله لا اردها لا اردها عليك وجاء الخطاب فانزل الله وبعولتهن حق بايه بردنا حتى عشان تعلم ان المسألة سياقها في, في, في بعد القطار عدة انه اكمل الآية يا استاذ سند وبقولة حق بردهن في ذلك ان ارادوا آآ آآ لا لا لا لا ما اريد هذه ايوه ولا تعضلهن آآ آآ ولا تعضلهن ان ان ينكحن ازواجهنه في نفس النص ينكحن ازواجه. اللهم هو زوج كيف تنكحه? ينكحن ازواجه هن ها اكمل لتفسر لك. اذا ترادوا بينهم ايه? بالمعروف. وهذه تدل على انقطاع العدة. كيف بقى حبيبي? انا فسرت طالك بالايتين اه الان. فين? اين وجهك؟ انا عارف انت ترى ما قلت ذلك اكيد هي عندك بس شعب تعبر. لكن خليك ماشي مع الاية عشان تعرف ها? هو قايلها هو الآن قايل هو قايلها والله انا سمع منه فاايه ده الشاهد وج شاهد اذا تراضوا بينهم اذا تراضوا بينهم فين بقى وجه الدلاله انت اللي قايله ولا هو انا سمعت من قال اذا تراضوا يبقى انت يبقى انت خلاص بقى ماشي انت انت قلتها يبقى خلاص هو اللي قال يعني في واحد قال اذا تراضوا وج شاهد اذا تراضوا فين وجه الدلاله طبعا يا استاذ ابراهيم يا متخلف ممتاز إن كانت في العدة فلا عبرة برضاها يتصل رديتك رجعي انتهى الموضوع لا عبرة برضاها فإذا اعتمد الرضا دل ذلك على نوعه ليس بزوجي إذا اعتمد الرضا نعم ما فاش ايه ها ها طبعا ما هذا شاهد ايضا انا بتكلم على الذي اريد وخبيب صح لان هو قال ازواج فانا عايز اثبت من بينهما انه ليس بزوج فهمت يعني فهمت انت هتحكي فهمت ايه بقى اللي انت فهمته لا يبقى انت, مف... انت جبت النتيجه وخلاص ها نعم في قولي لو لو كان زوجا وكانت في العدة قبل انقال لا لردها رضيت أو ابت رضيت أو رفضت هو يملك ذلك فلما لم يملك صار إيه صار اجنبي ليس بزوج لكن هو سماه على السابق كما يقول العلماء هذا كلام بفهم إيه؟ بفهم السابق نعم العمل أنك تروح تحطه في في تحطه فوق الترماء ما يوم مش فاهم ومش ولن أتنازل أبدا ما نعم لأنه مش شوف دائما الناس جهلة جهلة من مشتبق الدين مثلا إذن من هذه من, من الشروط أن يكون النص المتعارض لا يريد على نصين من ذلك أيضا أن تكون النصوص المتعارضة نصوص شرعية يعني أثار من الكتاب أو من السنة تعارض العقل العقلي تعارض الجدلي هذا ليس أو حتى التعارض اللغوي لا يعني يؤسف الباب ايضا من الشروط أن يجهل, ان يجهل التاريخ لانه لو علم التاريخ هيكون في ناسخ ومنسوخ فيبقى لا يعمل بايه لا يعمل بالقاعدة الشرط السابع عموم جدا وهو أن لا يمكن العمل بالنصين اللي هو اعمال الدليلية لو امكن العمل بالنصين يقدم ايضا على الكلام على ايه سرعة على الحظ... التقديم مبيح. من نضرب مثلا نخ... نختم به هذا الباب في المسألة الثانية اللي هي متعارضان في ذات العموم والخصوص مثال ذلك أيضا مسألة إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي طيب مع قول ابن عباس أخبرني رجال مرضيون وارضهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه ان المسألة نهى عن صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاه بعد العصر حتى تغرد الشمس هذا لا ندخل فيه في مساهه الحاضر وايش والمبيح او ندخل فيه الحاضر المبيح اذا نظرنا نظرنا في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر او ما هو قال صحيح وجاء حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش قال اذا دخل سيب صلى ده, ده دي اسمها التعضيدات اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي الاشكال بقى هنا ان هذا عام من وجه وخاص من وجه. وهذا عم من وجه وخاص وخاص من وجه. على اي ما يحمل. فالصحيح الراجل ان نقول حتى ولو كان عم من وجه خاص من وجه. احنا عندنا القاعدة تقول نقدم الحاضر على المبيح اذا كان الايه? التعارض متكامل. عموم وعموم خصوص وخصوص. لا نستطيع ان نؤلف. فيبقى إذا نقول الحاضر يقدم على المبيح. لكن هنا قد نقول عموم. العمو... وجه عموم. اذا نهى عن صوات بعد العصر. يقابله وجه خصوص في قوله إذا دخل المسجد فليصلي فليرك أركتين سنطبق قاعدة لا يتعارض مع العام فيقدم على العام أو يصلي على ذلك كثير لا يمنعنا أحد من أحدكم أحدا طاف بهذا البيت أو يبني عبد بناف أو صلى طاف البيت أو صلى أيضا صلى سلم بعد العصر بل قال سلم في مسلم أحمد صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس كل ذلك دلالة على أن الخاص يقدم على العالم بحالك الله ربنا بحمدك أشهد أن لا إله اللي إلا أنت أستغفرك وأتقولي جزاكم خير. الله خيرا جزايا